الله الصَّفَا آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ رَبِّ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ستقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أن الله أعلم بما وضعت وليس الذكر فلنفا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقدلها ربها بقبول حسن وأم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 فنادَتهُ لِمَلائِكَة وَهُوقائِمُ يصَمُ في محرَابِ أَ النَّبْن الله ي وََشِركأَ الله يُذَشرُكَ بحبيَمُ صَددقَ بِكَ لمَدلَب الل وَسَيد وَحَفُور وَتَئِيدَنَّ وَحَظُورًا وَلَدِي أَمِنَ الصَّارِحِينَ قَالَ رَبِّي أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ جَرَى لِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَى مَوْلُوا أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنْ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 ويعلبه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطيل كهي اَكِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ قَائِلًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ لَكُمَا وَلَدَ رَفَأُ الله الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التولات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية وَعْبُدُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ